بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم صدق الله العظيم ويكون الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هاجم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات قال وما هاجم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات يا رسول الله قال الموت وموت قد مزقت صدري وقسمت بالأجاء ظهري وفدعتني في من احب ومن اليه ابوستيسيلي وضرعتني في عمدتي ومشورتي في كل امري في هذا اللقاء الكرآني الطيب المبارك والذي اقامته الاسرة والعائلة الكريمة تكريما منهم لهذا الراحل الكريم والعالم الجليل ولنزكي على الله أحدا نعيش مع كتاب الله العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعيش في رحب هذه التلوة القرآنية المبارجة التي يتلوها على مسامع سيادتكم قرئ الإدعاء والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي صاحب الأداء المتميز والمقيم بمدينة الفيوم طويلة القار الشيخ طاها النعمان ندعو له بالتوفيق ولنا ولسيادتكم بحسن الاستماع تليتفضل فديله مشكورة. طال الرجيم <تكلم> <تكلم> بسم الله الرحمن الرحيم <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم Oh, I لله ما في السماوات والأرض Don't Yeah. قَدْ جَاءَتْ قُمْ و هو <تصفح> <تصفح> That's okay. قل بفضل الله قل بفضل الله قل بفضل con قل أرأيتم ما أنزله الله لكم آه <laughs> o وما تكون في شحل وما تتلو منه من قرآن ولا تعبلون من عمل إلا كنت عليكم The, Don't the, give up oh, oh. on What <laughs> a oh. الذين آمنوا <تصفيق> الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر لهم البشر لَهُمُ الْبَشْرَ آلَا Oh الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى لاغو من بوشتر لاغو ذلك <تصفيق> هو الفوز العظيم إن الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ Hello الذين آمنوا وكانوا ينفقون لهم البشراء الحياة الدنيا فالحياة جد الدنيا وفي الأخر لا تبدين لكلمات زَغُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا كَأَنَّهُمْ يَتَّقُونَ لَمْ تَكُنْ لِمُصَدِّرِ هو الفوز العظيم صدق الله العظيم الفاتحة أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن تقول إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هكذا كانت تلاوة القرآنية العاطلة المباركة التي تلاها على مسامع سيادتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي أقامته الأسرة والعائلة الكريمة تكريما منهم لهذا الراحل الكريم والعالم الجليل ولنذكر على الله أحدى, أحدى, أحدى, أحدى علم من أعلم يواتي القرآن الكريم بالإذاع والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صاحب الأباء المتميز والمقيم بمدينة الفيوم فضولت الشيخ طاها النعمان الشركة العالمية الكبرى القوية والمتميزة لأجهزة مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الدولية ومحطات الدزا الكبرى ومتعاهدين الحفلات والمناسبات على مستوى الجمهورية ادارة المهندس محمد احمد العوضي والمهندس السيد عيد غسول المقيمين بمدينة اوليلا مركز غم بمحافظة الدقاهلية امام نقام الشيخ محمد ابو سلام والشيخ محمود ابو سلام خدمة الفنادق المتميزة على مستوى الجمهورية یان <تصفيق> ها إدارة المتر محمد دياب واخي المتر احمد دياب المقيمين بعكوة مركز ديار بندر بمحافظة الشرقية الفراشة الذهبية الحديثة على مستوى الجمهورية إدارة اولاد الشبراوي في مدينة ديار بندر بمحافظة الشرقية كما تتقدم أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بالشكر إلى كل من في هذا العجاء والبقاء والدوام لله والسلام على عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>